وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقائنا دائما على الحق والخير لا نريد به من أحد جزاء ولا شكورة لا نريد إلا أن ننصر الله لينصرنا الله وأن نكون مع الحق ومع الخير ومع الهدى ومع الجمال هذه مهمتنا نسأل الله أن يعيننا عليها وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا ويجعل غدنا خيرا من يومنا حديثي عنكم كما أشار الأخ الأستاذ صلاح هو حول فقه الجهاد وفقه الجهاد أمر مهم جدا أصدرت فيه كتابي هذا الذي عشت فيه عدة سنوات حتى أتممته ولم أتعجل إخراجه حتى أأخذ حقه من الدراسة والأناه والموازنة والمقارنة والتصحيح والتحقيق منذ أخرجت كتابي فق الزكاة في سنة الف سمية وسبعين وانا في نفسي ان اكتب شيئا مشابها له في فقه الجهاد حتى شرح الله صدري منذ سنوات للبدء في كتابة هذا الامر وعجل بالبدء فيه امران مهمان جدا الأمر الأول هو جاء من الغرب الذي اتهم الإسلام بالعنف واتهم المسلمين بالإرهاب حتى قالوا إن العنف ليس في الشريعة وحدها بل في العقيدة عقيدة المسلمين توحي بالعنف لأن الله عند المسلمين إله جبار منتقم فالمسلمون يشربون من هذا روح العنف ونسوا ان الله عند المسلمين هو الرحمن الرحيم كلمة الجبار وردت في القرآن مرة واحدة في سورة الحشر الجبار المتكبر وكلمة القهار وردت حوالي ست مرات بمناسبات معينة ولكن انظروا كلمة الرحمن والرحيم وأرحم الراحمين ومن رحمته وسعت كل شيء يكفي أن صور القرآن مئة وثلاث عشرة سورة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم القرآن هو الكتاب الوحيد الذي وصف الله بأنه أرحم الراحمين اقرأ الكتاب المقدس لا تجد هذا الوصف لله تبارك وتعالى ومع هذا يتهم المسلمون بأن إلههم إله عنيف إله جبار محمد عليه الصلاة والسلام لم يجئ بالخوارق الكونية التي جاءت بها النبوات السابقة النبوات السابقة حينما كذب الأقوام رسلهم أنزل الله عليهم خوارق أبادتهم فلم تبق لهم من باقية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ولكن القرآن لم يعاقب الناس بهذه الخوارق ولكن فرض على المسلمين ان يقوموا الشر بالشر ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فاردنا ان نزيل هذه الفرية نكذب هذه الفرية التي يزعم الزاعمون فيها ان الاسلام وحده هو دين العنف وان المسلمين وحدهم هم أمة الإرهاب هذا من ناحية ولعلنا رأينا منذ أيلول 11 أيلول أو 11 سبتمبر 2001 كيف شنت الحرب على الإسلام والمسلمين تحت دعوة حرب الإرهاب والإرهاب موجود في كل دين وفي كل أمة ولكن أرادوا أن يتهموا الإسلام ويتهموا أمة الإسلام فهذا دافع أساسي أردنا أن نبين فيه أن الإسلام ليس دين عنف ولا إرهاب ولكنه دين سلام وأخوة وإنسانية وهناك دافع من داخل المسلمين أنفسه أني وجدت فئة من المسلمين تزعم أن الإسلام جاء ليحارب العالم كله المسلمون مطلوب منهم أن يقاتلوا العالم من سالمهم ومن حاربهم وقدمت في ذلك رسائل دكتوراه ترى أن الإسلام إنما انتشر بالسيف لم ينتشر بالإقناع ولا بالحجة ولا بأخلاق المسلمين انتشر بالسيف بقوة السيف وأن المسلمين عليهم أن يقاتلوا العالم أجمع وأن الأمم الإسلامية والشعوب الإسلامية والدول الإسلامية كلها آثمة لاشتراكها في هيئة الأمم المتحدة لماذا؟ لأن هيئة الأمم المتحدة تحترم سيادة الدول الإقليمية وحدود الدول ومعنى احترام حدود الدول إنها لا تجزلنا أن نخترق هذه الحدود وننسر الإسلام بالسيف كما يزعم هؤلاء فالمسلمون الذين اشترك في المتحدة آثمون لأن المتحدة تمنعنا هذا وتدعو إلى حل المشاكل بالطرق السلمية وليس بالسيف والقوة وتكرر اتفاقية جينيف انه لا يجوز قتل الاسير وهم يقولون ان الاسير يجوز لنا ان نقتله كما يجوز لنا ان نمن عليه وان نفذيه وايضا لامم المتحدة تقر اتفاقية الغاء الرقيق والاسلام يبيح لنا الرقيق ما ملكت ايمانكم هؤلاء القوم ينتسبون الى الاسلام وبعضهم عمداء كليات في بعض البلاد المجاورة حتى انهم يقولون ان المسلمين الذين يقولون ان الاسلام لم ينتشر بالسيف وقعوا تحت تأثير المبشرين والمستشرقين وهناك احد المستشرقين استشرق بريطاني لكم قرأتم كتابه الدعوة الى الاسلام اسمه توماس ارنول ترجم كتابه الدكتور حسن ابراهيم وزميلان له وقال في مقدمة الكتاب اننا لا نستطيع ان نقد قدر هذا الرجل الذي جمع الاف الوثائق من مختلف اللغات ومن مختلف تواريخ الأمم ليثبت أن الإسلام لم ينتشر بالسيف وإنما انتشر بالحجة وبالإقناع وبسلوك المسلمين وأخلاقيات المسلمين علق على ذلك أحد هؤلاء وعلى كلام الدكتور ربراهيم حسن أنه هذا الرجل نستاع أن نقدر قدره يقول أي قدر لهذا المستشرق إلا أن يضرب بالسيف حتى يبرد أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر هؤلاء مسلمون وينشرون هذا الفكر بين ابناء الإسلام ومن خلال هذا الفكر انتشرت جماعات التي تسمى جماعات العنف او جماعات الصدام المسلح والتي فعلت ببلادها ما فعلت ولا زال بعضها في بعض البلاد الى اليوم يقاتل اهله ويقاتل قومه لذلك كان علي ان اقوم بواجب هذه الدراسة وهذا البحث من مصادره الاصيلة ومن ينابيعه الصافية من القرآن والسنة ومن التفاسير وشروح الحديث والفقه وأصوله ومن أقوال الأئمة والعلماء الثقات لم أجئ شيئا من عندي إذا ما جئت بأقوال العلماء وناكشتها واستخرجت منها هذه الخلاصات التي تثبت حقائق الإسلام بين الذين يريدون أن يقاتلوا العالم كله والذين يريدون أن يميتوا الجهاد تماما مشكلتنا أيها الإخوة والأخوات أننا في هذه القضايا الفكرية الكبرى نقع عادة بين طرفي الغلو والإفراط او التقصير والتفرير بين اذين الطرفين فجماع يريدون اماتة الجهاد وروح الجهاد في الامة وان ليس هناك جهاد حتى ان الاستعمار البريطاني انشأ نحلة مخصوصة في الهند الكبرى الهند قبل ان تقسم الى هند وباكستان وبنجلديش نحلة تقوم على أساسين نبوة جديدة واحد اسمه بولام أحمد القدياني ادعى النبوة هذه النبوة جاءت بأمرين أساسيين هما إلغاء الجهاد وطاعة ولي الأمر ولو كان كافرا يعني طاعة الإنجليز المستعمرين وعدم قومتهم هذا ما يريدون الإنجليز فنس تريد إماتة الجهاد تريد أمة مستسلمة وهذا ما يريده الاستعمار قديمه وجديده وما تريده الصهيونية العالمية التي غرست خنجرا في قلب أمتنا وأقامت هذا الكيان الذي سموه, سموه إز إز إسرائيل تريد إس إسرائيل وإسرائيل من وراء إسرائيل أن يموت الجهاد ويدفن الجهاد في التراب وتصبح هذه الأمة أمة مسالمة حتى لمن اعتدى عليها وعلى أرضها وعلى عرضها وعلى أهلها وعلى دمائها وعلى حروماتها تستسلم الأمة له بحكم دعوة السلام الذي أردت أن أثبته في, في هذا الكتاب أن الإسلام دين السلام ودين الجهاد ولكنه يجاهد من قاتله أما من مد يده ليصافحه ويسالمه فهو من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باع هذه قضية مهمة السلام الإسلام ليس دين عنف لم ينتشر الإسلام بالسيف بل كما قال شيخون الغزال رحمه الله ورضي عنه قال الإسلام لم ينتصر بالسيف ولكن الإسلام انتصر على السيف لأن الإسلام منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم السيف رفع في وجهه أوذي المسلمون ثلاثة عشر عاما واضطروا أن يهاجروا إلى الحبشة مرتين وحوصروا اقتصاديا واجتماعيا حتى أكلوا أوراق الشدر ودميت أشداقهم درحت أفواههم من أشواك الأشجار ظلوا ثلاثة عشر عاما في هذا الصراع هم يؤذون وتصب عليهم صياط العذاب حتى أذن لهم بالقتال دفاعا عن أنفسهم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله فالمسلمون هم الذين فتنوا في دينهم واتهدوا في عقدتهم فكان عليهم أن يدافروا عن أنفسهم بعد أن صبروا ثلاثة عشر عاما يأتون إلى النبي صلى ما بين مضروب ومكسور ومشدور ومجروح ويقولون إذا لنا رسول الله لدافع عن أنفسنا فيقول لهم لم أمر بعد كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة حتى هاجر الربي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ونزلت هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الإسلام دعا إلى السلام كلمة السلام وكلمة الإسلام مشتقان من مادة واحدة دذري واحد سين لام ميم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة بعضهم فسرين فسرها بالسلم بمعنى السلام وبعضهم فسرها بالسلم بمعنى الإسلام دخلوا في شرائع الإسلام كافة عقيدة وعبادة وأخلاق وشرائع إلى آخرين والإسلام تحييته السلام تحييته في الدنيا السلام وفي الآخرة السلام تحييتهم يوم يلقونه سلام أهل الجنة لا يقولون إلا السلام سلام قولا من رب الرحيم إلا سلاما سلاما والنبي عليه الصلاة والسلام أول من دعا إلى السلام يقول اتركوا الترك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم الترك كانوا الثانيين والحبشة نصارى لاتبدأوهم أنتم بالسلام ويقول للصحابة لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف إنما لا تتمنوا لقاء العدو القرآن يقول بعد غزوة الخندق غزوة الأحزاب وقد جاءت قريش مغاطفان تريد استقصال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلق القرآن على هذه الغزوة فيقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا انظر هذه العباره التي علق بها القرآن وكف الله المؤمنين القتال الحمد لله ما حصلش القتال ولا دماء هل هذا تعليق كتاب او دين يتشوف الى سفك الدماء يعني بيجعل هذه منه ونعمه من الله إنه لم يحبس كتاب كفى الله المؤمنين القتاب وبعد صلح الحديبية تنزل فيه سورة الفتح إننا فتحنا لك فتحا مبينا ويسأل بعض الصحابة أفتح هو يا رسول الله قال نعم هو فتح لم يتصوروا فتحا بغير حرب إزاي فتحوا لن نحارب لفتح فتح مبين وفي هذه السورة يقول القرآن وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم كف أيديهم عنكم معقول إنما حتى يمتن بكف أيدي المسلمين عن المشركين من بعد ما أغفرهم خلاص عليهم هذا دين يبحث عن السلام النبي عليه الصلاة والسلام يجعل كلمة الحرب من المفردات الكريهة في اللغة الإسلامية يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأقبح الأسماء حرب ومرة كان تعرفوا كان الجاهليين بيسموا حرب أبو سفيان ابن حرب وسيدنا عالي لما ولد له الحسن قال له ماذا سميته قال له سميته حربا قال له لا سميه حسنا بعدين امرد الحسين. قال له ماذا سميت قال له سميته حربا قال له سميه حسينا والثالث توفي بعد ذلك قال له سميته قال له سميه محسن يقول سيدنا علي كنت أريد ان اكنا بابي حرب هو سيف الاسلام المسلول ويرد أن يعرف بالقوة العزيزية أبو حرب فهذا هو محمد صلى الله عليه وسلم القرآن شرعه كتال من يقاتل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين كتال من يقاتل هذا ما تنطق به آيات القرآن وما تنطق به أحاديث النبي وما تنطق به سيرة النبي شيخ الإسلام السمية له كتاب اسم قاعدة في قتال الكفار اخوانا علماء السعودية لم يرضوا ان يضعوا هذه الرسالة في مدموع فتاوى ورسائل شيخ الإسلام التي ضارت في 35 مجلدة وانكروا انها له مع انها يعني من يقرأها يحس بما لا شك فيه بأن هذا الكلام كلام وهذا النفس نفسه وهذا الأسلوب أسلوبه والكثيرون نسبوها إليه هو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا من قاتله أما من سالمه وهادنه فلم يقاتل وكذلك الامام ابن القيم تلويزو اكد هذا في كتاب هداية الحيارة من اليهود والنصارى ارسل وشارك بارائك حول القضايا الهامة سياسية رياضية اقتصادية واخرى متنوعة خدمة الرسائل اسن اس عبر الجزيرة مباشرة Ha, yu qapı بعض الناس لم يهتموا بعض الغزوات ظنوا ان غزوة مثل غزوة فتح مكة ان الرسول هو الذي بدأ لا الرسول اراد ان يؤدب قريشا لانها نكثت عهده حينما قتلت حلفاءه بني خزاعة في صلح الحديبية كان من ضمن بنود الصلح من أراد أن يدخل في حلف محمد من قبائل العرب يدخل ومن أراد أن يدخل في حلف قريش يدخل في حلف فدخلت خزاعة مع النبي صلى الله فاعددت قريش عليها وجاء الرجل يقول هم يعني أخذونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فانصر هداك الله نصرا أيدا إلى آخره قتلوا حلفاء فكان لابد أن ينتقم لهم غزو التبوك الناس ظنوا أن الرسول راح يقاتل الروم لا الروم سبقوا قبل كلا وقتلوا الدعاء الذين وصلهم بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لقوهم في معركة مؤتة قبل هذا ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وخصوصا قبائل العرب النصرانية المحالفة للروم بدأت تجيش الجيوش على حدود البلاد العربية وجزيرة العرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المبادرة لم يدع الأمر حتى يهدموه في عقر داره أن من هجم في عقر داره ذل رد أن يكون له المبادرة كما يقول العرب اضرب الأولى نصف المعركة وغزاهم قبل أن يغزوه فما قاتل النبي صلى الله الله عليه وسلم أحدا إلا من قاتله هذه قضية واضحة تماما والقرآن الكريم يقول عن المشركين فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نما غير ذلك لكم عليهم سلطان مبين ويقول القران لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم انت بروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين فهذا ما جاء به الإسلام الإسلام لم يدخل المعركة إلا مضطرا وهو يقول كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْكِتَالِ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ المسلمون دخلوا المعركة مكرهين ليدافروا عن أنفسهم وهنا يتبين لنا لماذا شرع الإسلام القتال لماذا شرع الجهاد ولا نحب أن أبين نقطة مهمة في فرق كبير بين كلمة جهاد وكلمة قتال الجهاد كما ذكره الإمام بن القيم في كتابه المعروف زاد المعاد في هدي خير العباد الجهاد أربع ثلاث عشرة مرتبة هناك جهاد النفس مرتبتين هناك جهاد, جهاد النفس أربع مراتب جهاد الشيطان مرتبتان وجهاد الظلم والفسوق والعصيان في المجتمع ثلاث درجات والجهاد الكفار والمنافقين أربع درجات وهذا كله جهاد والقرآن يقول فلا تطع الكافرين وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا جهاد الدعوة والتبليغ ويقول جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم الجهاد باللسان يعني كل ذي أنواع إنما القتال هو واحد من هذه الأنواع الثلاثة عشرة المستشرقين حينما قرأت كلامهم يعني عن الجهاد هيندون كلمة واحدة الجهاد هو نشر الإسلام بالسائف كل هذا الذي جاء في القرآن وجاء في السنة أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر سيد الشهداء حمزة ثم رجل قام الى امام جائر فانا امره ونهاه فقتل ان المؤمن لا يجاهد بسيفه ولسانه كل هذا يعني متروك انما الجهاد نشر الاسلام بالسيف لم يكن نشر الاسلام بالسيف من اهداف الجهاد ابدا الجهاد نشر في الاسلام الجهاد شرع في الإسلام لعدة أهداف الهدف الأول رد العدوان صد المعتدين الذين يعتدون على المسلمين على أرضهم على أموالهم على حرماتهم أو على أهل الذمة إذا كان عند المسلمين غير المسلمين اعتد عليهم على المسلمين أن يقاتلوا من أجلهم هذا ما حدث تاريخياً المسلمين مطالبون أن يردوا العدوان قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاد وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة هل في هذا رد العدوان و من ناحية اخرى هناك تأمين حرية التديم ألا يفتن أحد من أجل عقيدته ويضطهد ويؤذى لأنه اختار دينا لا كان المسلمون يعذبون ويفتنون في دينهم فالإسلام شرع القتال للدفاع عن حرية التديم وحتى حلية تدين في الأذيان جميعا في الآية التي أذنت بالجهاد لأول مرة يقول ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا يعني لولا دفعوا المسلمين كانت لا يستطيع يهوده أن يعني يعبد الله في بيعته ولا نصرانه في صومعته ولا مسلم في مسجده فهو دفاع عن كل الأديان عن حرية الأديان جميعا ولذلك القرآن يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة حتى لا يفتن أحد في الدين ويكون الدين لله أو يكون الدين كله لله يعني من أسلم يسلم لله من ترك يترك لا, لا يكره أحد هذا هدف مهم الفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل هي أكبر من القتل من ناحية الكم وأشد من القتل من ناحية الكير لماذا كانت أشد وأكبر؟ لأن القتل اعتذان على الكيان المادي للإنسان بتقتل الجسم جسم كان مادي إنما الفتنة في الدين الكيان المعنى للإنسان تصادر عقلي تصادر إرادتي تصادر اقتناعي واختياري لا تمكنني من أخطار كما أشاء فلهذا كانت أكبر من القتل وأشد من من القتل أيضا من أهداف القتال في الإسلام إنقاذ المستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله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 وعلى أولادهم وعلى نسائهم ويقف مكتوف اليدين هذا لا يجوز يجب يقاتل من أجل هذا فهذا في سبيل الله أو بجوار في سبيل الله في سبيل الله والمصطلعفين فالقتال في سبيل الله بجوار القتال في سبيل الله تماما وهؤلاء سواء كانوا مسلمين أم غير مسلمين يجب أن ينجدوا وأن تلبى دعوتهم إذا استغاث مستضعف بأمة الإسلام لإنقاذ هؤلاء هذه الطائفة المستضعفة من جبارين متكبرين في الأرض بغير الحق يدب على المسلمين إذا كان عندهم قدرة أن يساعدوهم وينصروهم على أعدائهم وهذا ثابت في التاريخ المسلمين ذهبوا إلى الأندريس لأن جاءتهم استغاثات من اهل الاندل فذهبوا الى بلاد شتى طلبا لانقاذ المستضعفين هناك ايضا تأديب الناكثين وفي هذا نزلت ايات سورة التوبة هؤلاء الذين عاهدوا ولم يرعوا عهدا ولا ذمة كما قال الله تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله وحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين فتأديب الناكثين يعني يجب أن يعرف هؤلاء أن القوة الإسلامية لهم بالمرصاد لن تدعهم يعبثون بالمعاهدات وبالحرمات دون أن يتصدى لهم أحد يقول قفوا عند حدكم كذلك من أهداف الجهاد أو القتال الإسلامي فرض السلام داخل الأمة الإسلامية بالقوة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعادل وأقصد يعني الأمة الإسلامية المفروض يكون عندها شبه مجلس أمن إسلامي معاه قوة رادعة تستطيع أن ترضع من يعتدي على إخوانه المؤمنين يكون له قوة وعلى يصلح بينهما بالعدل ويقصد ولا يتحيز لفئة على هذه هي أهداف القتال في الإسلام لو نظرنا إلى هذه الأهداف ونظرنا أيها الإخوة إلى أهداف القتال في الكتاب المقدس أو أهداف القتال عند اليهود وما جاء عند اليهود يؤمن به النصارى لأن المسيح قال ما جئت لأنقض الناموس الذي جاء به موسى ما جئت لأنقض بل لأتمم فما جاء في التوراة يلزم به النصارى ولذلك الكتاب المقدس عند النصارى هو مجموع أسفار التوراة وملحقاتها مع مجموعة الأناجيل الأربعة وملحقاتها ماذا تقول التوراة في سفر, سفر التثنية؟ تقول الرب بخاطب موسى وكل البلاد البعيدة إذا غزوتها ادعوها إلى الصلح فإن استجابت لك فأهلها وأنعامها وبغالها وحميرها وغنمها عبيد لك وإن لم تستجب لك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف لم يستسني شيخا كبيرا ولا طفلا صغيرة اضرب جميعا اذا اصطلحوا معك كلهم عبيد لك ما اصطلحوش قاتلهم النساء غنائم والرجال اضرب جميع الذكور بحد السيف يعني كما فعل بهم فرعا نذبحون ابنائهم وهستحيون نساءهم أما البلاد القريبة بيسموها شراح التوراة أرض الموعد أو أرض المعاد اللي هي فلسطين كان يسكنها مجموعة من الشعوب الكنعانيون واليابوسيون والأموريون والحيثيون مجموعة ست شعوب قال أما هؤلاء فأبدهم عن بكرة أبيهم لا تستبق فيهم نسمة حية نص سفر التسنية لإصحاح العشرين من التوراة لا تستبق فيهم نسمة حية أبدهم عن بكرة أبيهم فكرة الاستئصال فكرة الاستئصال الذي دربه الغربيون في عدة قارات فكرة وراتية حينما دخل الغربيون امريكا واكتشفوا امريكا حاولوا ان يبيد يبيدوا الجنس الاصلي الساكن هناك الهنود الحمر واستعمالوا معهم اساليب لا اخلاقية ولا دينية استغفلوا اميتهم والديني كذا استعملوا معهما سليب وأفنوا منهم ملايين وبقي منهم القليل كذلك فعلوا حينما دخل البريطانيون قارة استراليا أبادوا الجنس الاسترالي الأصلي تماما فهذه الاستئصال فكرة توراتية الإسلام ليست عنده هذه الفكرة لا في الإنسان ولا في الحيوان يعني أذكر لكم النبي عليه الصلاة والسلام شك إليه الصحابة من كسرة الكلاب الضالة يعني نعمل فهم إيه نقتلهم نعمل فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها قال الكلاب دول أمة من الأمم مثل بني آدم كما قال الله تعالى في سورة الأنعام وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ أمم أمثلنا في أمة العنكبوت وأمة النمل وأمة النحل وأمة الأغرباء وأمة الكلاب وأمة القطط أمم فكيف؟ أبيد أمة خلقها الله فلم يقبل إبادة أمة من الكلاب وهؤلاء يبيدون البشر فانظروا أيها الإخوة هذا هو هي التوراة التي يؤمن بها النصارى الذين يقولون أننا أصحاب العنف وأصحاب الإرهاب لا والله ما كنا دعاة عنف ولا دعاة إرهاب قط إذا كان هناك بعض المسلمين أساءوا فهم الإسلام وأساءوا تطبيق الإسلام فانقلة قليلة في الأمة جمهور الأمة جمهور مسالم الإسلام دربوا على السلام عندنا الأشهر الحرم أربعة أشهر في السنة سلس السنة خدنا إجبارية والحج تدريب على السلام المسلم حينما يحد ويحرم لا يجوز له ان يصطاد صيدا او يقتل وحشا او يقتل اي شي حتى لا يجوز ان يقطع الحشائش وهناك مكة وما حولها الحرم لا يجوز تقطع فيها حشيش او تصطاد فيها الصيد لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وهذا الحرم من دخله كان امنا اشتدرم المسلم على ويأتي هؤلاء يقول إن الإسلام ولكن للأسف داؤنا منا منا أناس هم الذين أعطوا هؤلاء الحجة الذين زعموا أن الإسلام جاء ليقاتل العالم حتى المسالمين وإذا واجهناهم بما ذكرنا من الآيات والأحاديث والاعتبارات عندهم رد سهل جداً يقولون هذه كلها نسختها آية السيف فيه شيء عندهم اسم آية السيف وحديث السيف ما هي آية السيف هذه التي قطعت رقاب الآيات دي كلها بعضهم يقول 140 آية وبعضهم يقول 200 آية نسخت نسخت يعني عجيب يعني كيف ينزل الله سبحانه وتعالى آيات تتلى في كتابه ويجرؤ الإنسان بغير سلطان مبين أن يقول هذه الآية اعدمة ملغاة موجودة لفظا معدومة معنا هذا كلام من يجرؤ على هذا ويقولون في آيات كثيرة إذا قال الله تعالى ادعو لا سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باللاته يأحسن نسختها آية السيف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عنه نسختها آية السيف اصبر صبرا جميلة نسختها آية السيف اهجرهم هجرا جميلة نسختها آية السيف ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا نسختها آية السيف وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا نسختها ايه السيف لا اكراه في الدين قد تبين من الغي نسختها ايه السيف تعجب ابن تيمية يقول الذين قالوا عن ايه ولا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين قالوا نسختها ايه السيف قال هذا مستحيل هذا الله تعالى يقول لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يعني حكم معلل بعل لا تقبل الناس هل ربنا حيرجع تاني يحب المعتدين بعد ما كان يكرههم لا تعتدوا إن الله وبعدين يقول الاعتداء ظلم ولا يمكن أن يبيح الله الظلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وما ربك بظلام للعبيد ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم كيف نقول ان الاعتداء نسخ واصبح يجوز الاعتداء كذلك قال العلماء في ايه لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قالوا نسخت ايه السيف ايه السيف هل يمكن أن يقبل الإسلام إيمان المكره ده أي إيمان تشوب لاختيار الحر فيه شائبة يرفضه الإسلام تعرفين قضية فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بان إسرائيل قال آل, آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين جسعت من الغرق بي خلاص ما عدت لك أمامك فرصة تقول آمنت هذا إيمان المكرى لا لا لا ويقول القرآن فلما رأوا بأسنا الأمم حينما نزل بها بأس الله وعقوباته قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا لأنه إيمان بدون اختيار حقيقي الإيمان الذي يقبله الإسلام هو ما كان عن إرادة حرة عن اقتداء حرة عن اختيار حقيقي أما تسلم تحت بريق هذا لا يقبله الإسلام فأقول أيها الـ الـ الـ الإخوة الذين يقولون أن آية السيف نسخت كذا وكذا هذا كلام يعني مرفوض تماما وبعدين جنا نقول لهم طب قلونا ايه ايه اية السفدية احتاروا يعينونا اي اية هي قالوا ايه في سورة التوبة بعضهم قال هي الاية الخامسة من سورة التوبة قولوا تعالى فاذا انسلق الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وددتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد طيب هذه تقول عن المشركين الذين نكثوا العهود وتعدوا الحدود وآذوا النبي وأصحابه ثلاثة عشر عاما في مكة وتسعة سنوات في المدينة يقاتلونه وغزوه مرتين في عقر داره في أحد وفي الخندة هؤلاء الآية قد فيه أعطاهم مهلة أربعة أشهر وبعد الأربعة أشهر قال لهم اختاروا يتتركوا المكان يتدخلوا وبعدين هو أيضا قبل منهم الجزية لو دفعوا الجزية قبلها منهم ولكن اقتصر في هذا المقام على هذا الأمر كما اقتصر في آية الجزية على الجزية ولكن لو أسلم أهل الجزية يقبلها منهم أيضا فيكتفي في بعض المقامات بشيء عن شيء وقبل هذه الآية قوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فأتموا إليهم عهدهم وبعد الآية وإن أحد من الم... الآية التالية لها على طول وإن أحد من المشركين استغارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة وصلوا إلى حيث يأمن هل هذه كيف تكون آية وبعدها كيف يكونون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين فهذه الآية التي يزعمون أنها آية السيء آية أخرى في سورة التوبة وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كما يُقَتُلُ لَكُمْ كَافَةً طيب هذه الآية تقول كما يتجمع المشركين عليكم جميعا تجمعوا أنتم عليهم جميعا قاتلوهم كافة يعني أيها المسلمون تجمعوا على قتال أعدائكم كما يتجمع أعدائكم جميعا على قتالكم فهذا بالمثل بالمسلم أي... أي سيف في هذه آية أخرى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وهذه الآية جاءت في أعقاب قوله تعالى يَا أَيُّوَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفروا في سبيل الله اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ وبعدين قال انفروا خفافا إذا دعاكم الإمام الدولة دعاكم إلى الجهاد لازم تستجيبوا ولا تتخلفوا رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة فكل ما قالوه إن آية السيف ليس فيه أي معنى لما ادعوه إطلاقا فهذا ما جاء به الإسلام في به القضية الإسلام جاء في الحقيقة بالسلام ولكن ده لا يقبل أبدا الأمة الإسلامية أن تستسلم لأعدائها بل يريد أن تتسلح الأمة وتعد لأعدائها ما استطاعت من قوة ومن رباط الخير كما جاء في سورة الأنفال أعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوك تخوفون الأعداء هذا يسموه السلم المسلح السلم المسلح هو انك يكون عندك قوة رادعة فلا يفكر عدوك في ان يهاجمك ولذلك لما ملكت روسيا والاتحاد السوفيتي لما ملك القوة النووية لم تستطع امريكا ان تهاجمهم كانت الهند تهدد باكستان بقوتها النووية باكستان اخترعت القنبلة النووية فبهذا ترهبون به أعدوا لهم مصرعة من قوة ومن رباط الخيل وأنا أقول رباط الخيل في عصرنا هي الدبابات والمدرعات والمنصفحات لأن لكل خيل لكل عصر خيلا بعض الناس بيقولوا إنه إزاي تنكر الجهاد الهجومي معن للفقهاء يقولون ان الجهاد فرض كفاية على المسلمين أن يغزوا بلاد الكفار في بلادهم كل سنة مرة يدخلوا أرض الكفار يتوسعوا يوسعوا الدولة الإسلامية بمهاجم البلاد الكفار حتى وإن سالموا ولكن هذا ليس بمزمع عليه هناك من قال إذا كانت بلاد المسلمين آمنا وليس هناك من يهددها ليس مطلوبا من المسلمين أن يهاجموا غيرهم وفقهاء الشافعية وقبلهم فقهاء الملكية وفقهاء الحنفية قالوا بوضوح ليس من الضروري أن يدخل مقاتل المسلمين بلاد الكفار يكفي أن تشحن الثغور الثغور البلاد التي تلي حدود الأعداء تشحن بالجنود الأكفاء وبالقادة الأمناء وبالأسلحة القوية حتى لا يفكر عدو في أن يجتاح أرضهم فهذه قوة الراجع المطلوب يعني مطلوب أن يكون المسلمين قوات مسلحة جيوش قوية في البر والبحر والجو بحيث لا يستطيع عدو أن يفكر هذا لا لا لا, لا نعم منه أحد نحن هنا هذا ما يريده الإسلام أم قوية مرهوبة الجانب لا يفكر أحد في العدوان عليها أما من يقولون نجاهد لنشر الإسلام فأنا أقول أيها الإخوة ربما كان المسلمون في الزمن الأول محتاجون إلى ما سماه الفقهاء جهاد الطلب جهاد الطلب إنك تحاول تدخل أرض العدو لماذا؟ إذا كان العدو يمنعك من تبليغ الدعوة إليهم تبعث له داعية يقتله ومسكر على الناس مغلق على الناس الأبواب بحيث لا تأتيهم أي دعوة جديدة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لإمبراطور الروم وإمبراطور الفرسة إن توليت فإنما عليك اسم المجوس انت توليت فإنما عليك اسم اليرسيين لماذا؟ لأن الناس في ذلك الوقت كانوا على دين ملوكهم فرعون حينما آمن السحرة أبناء مصر الحواة المصريين لما رأوا عصى موسى خروا سددا وقالوا آمنا برب هارون وموسى فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم تؤمنوا بأي دين جديد من غير ما تديكوا إذن يعني لا يبغل العقول أن تقتنع ولا القلوب أن تتحرك إلا بإذن فرعون فهذا كان في الزمن الأول ده ربما نحتاج إلى أن نزيل هذه السلطات الطاغية الآن أيها الإخوة الأجواء مفتوحة والسماوات مفتوحة تستطيع أن تخاطب الناس في العالم كله بلغاتهم وألسنتهم عن طريق الإذاعات الموجهة عن طريق القنوات الفضائية عن طريق الشبكة إلى عن كنوتية الانترنت عن طرق يعني منحها لنا هذا العصر نحن لم نعط في حدا إلى ديوش درارة تذهب لتنشر الإسلام عند الشعوب نحتاج إلى ديوش درارة من الدعاء من الإعلاميين من المثقفين من المعلمين من المدربين على مخاطبة الناس مخاطبة العقول ومخاطبة العواطب باللغات المختلفة بلسانه كل قوم ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم ومعنى بلسان قوم مش بس تتكلم الإنجليز بالإنجليزية والروس بالروسية لا تكلم الخواص بلسان الخواص والعوام بلسان العوام أهل القرية بلسان أهل القرية وأهل المدينة بلسان أهل المدينة والناس في الغرب تكلمهم بلسان غير الناس في الشرق والناس في القرن الحادي والعشرين غير القرن التسعة عشر وهكذا خاطب كل قوم نحن في حادة إلى عشرات الألوف ومئات الألوف المبشرين عندهم أربع ملايين ونصف مبشر ومبشرة في العالم وإحنا ما عندناش عدة آلاف نحن في حاجة إلى دعاة ننشرهم في آفاق العالم ليعلموا الناس الإسلام ويدعوا الناس إلى الإسلام الصحيح ويصححوا المفاهيم ويوضحوا التعاليم ويردوا على المفتريات ويدفعوا الشبهات يردوا عن حقائق الإسلام ويبطلوا أباطيل خصوم الإسلام هذا ما, ما نحتاجه أيها الإخوة فلم يأمن أم في حاجة إلى الجهاد الذي يقاتل العالم أعتقد أيها الإخوة أن المجال واسع ورحب جدا ولا تتسع ليلة ولا ليال لإفاء الموضوع حقه أرجو أن أكون بهذه العجالة قد أعطيت أو ألقيت يعني شعاعا كاشفا على هذا الموضوع الرحب الواشع الطويل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ويقبلنا ويجعلنا من الذين يتعلمون فيعلمون ويعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته